شخص يقول يضعف حديث الإفتراق ويتبرأ إلى الله منه فما أقول له قل له الآتي أولا أنت تعرف الحديث الصحيح عرفه لي فإن عرفه وقل له تعرف الحديث الضعيف عرفه لي فإن عرفه وقل هل تعرف الحديث الحسن عرفه لي فإن عرفه فتناقش معه وقل له طبق هذا على أسانيد إيش؟ حديث الإفتراق وأنا أتيك بإسناد بأح... واحد وجئ له بأصح أسانيده فين... فين الإفتراق فيه الضعف فيه فإن كان لا يعرف فقل له كيف تتحدث فيما لا تعرف هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكن له كلام العلماء على تصحيحه ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزن وفي جزئية منه ونقلها عنه ابن الوزير والشوكاني وابن الوزير نسبوا إليه تضعيف الحديث كاملا وليس كذلك فالحديث حديث صحيح وقد أخطأ من ذهب إلى تضعيفه وليس هو من أهل الفن والعبرة في هذا بشهادة أهل الاختصاص وأهل الاختصاص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصححونه